موسیقی هم بتشتی ذكريات وميهات الشتيه ده معاك من بعدك ما في حياه مش حلوه تديني حالف ما يجي الربيع ويبقى قايلو للحزين من بعدك حبيبي مين فيه بيعدني يا عمي صحاني الشتي يا عيون يا قلبك وحنين يا ساكت جرب احكي وما قدرت عمري صحاني الشتي فيا عيون يا قلبك وحنين يا ساكت جرب احكي وما قدرت يمكن يمكن معك في الحكي بتسكرني حتى تغار ايدي. ليش الشتي والاحباب اللي راحوا جمعوا كلهم بكتاب يا عمري صحاني الشتي तत्कार عالبكي واحنيني عساك تجرب احكي وماقدرك يا عمري صحاني الشتت في عيوني على قلبك واحنيني عساك تجرب احكي وماقدرك يمكنه اه يمكن معك فل للحكي تفيت درفة الشباك ومثلي جرّبت تنساك يا بابي من وراك خليك مسكر هاي دي مش أول شتوي غيهابك بيبكي عيني هيك الشتي بيعمل في دي غري بتأثر يا عمري صحان الشتي في عيون يا قلبك وحنين يا سكت تجرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشد في عيون يا قلبك وحنين يا سكت تجرب احكي وما قدرت يمكن يمكن ما للحكي